ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنم فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا سَوَاءٌ هُم وَهَدَوْا وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ الناس والناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدَخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تمنون لَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ وَأَنْتُمْ تَنْفُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ جاء خالد ني او قبل الرسول اف ان على أعقابكم ومن يرقن قلبه على عقبيه فلان يضر الله شيئا وسينزل الله الشاكرين